الوحدة السادسة الصلاة الدرس السادس والثلاثون التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة سلمان من تركيا هو تركي سلمان مسافر الى مكة للصلاة في المسجد الحرام هو مسافر إلى مكة بالحافلة سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس سيصل الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ طارق يصل الظهر والعصر في مسجد عثمان ويصل المغرب والعشاء في مسجد علي طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصل الفجر في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر انتهت الوحدة